فيها من كان في اعلاها ومن كان في دونها فما هي اعلى منزلة في الجنة وما هي ادنى منزلة في الجنة عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فقال مثل ما قال المنادي او اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول اي المنادي المؤذن ثم صلوا علي فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة هذا الحديث أخرجه مسلم وهو حديث عظيم يبين أحكاما كثيرة الشيء منها في موضوعنا المتعلق بالجنة أن الوسيلة منزلة في الجنة هي أعلى المنازل على الإطلاق في الجنة وهي منزلة خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو أعلى منزلة من منازل الجنة ليس أحد فوقه وكل من دقل الجنة دون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأن من سأل له تلك المنزلة حلت له شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. الله مات محمدا الوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد. هذا أعلى منزلة في منزلة في المقابل يعني سأل موسى كما جاء ذلك أيضا في مسلم من حديث المغيرة بن شعبة سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل ما أدنى أو من أدنى أهل الجنة منزله فقال الله عز وجل رجل يجيء بعدما يدخل الناس الجنة يقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول الرب تبارك وتعالى ادخل الجنة فيذهب ثم يقول يا رب قد دخل الناس الجنة واخذوا اخذاتهم كل واحد خد نصيبه انا روح فين في وسط الناس دي ده الناس كلها دخلت الجنة وخدوا مناصب عظيمة جدا ونعيم مقيم انا روح فين وما نصيبي قال الله عز وجل أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا قال يا رب أرضى تحجع ملك من ملوك الدنيا مع كل ملك يملك البلد كلها وهو يعني أقصى أمانه في الدنيا شاء يسكن فيها يتوا فيها في زمن لا يأوي الناس إلا الشوارع والطرقات فتصور أن يعرض عليه في الجنة أن يكون له ملك ملك يعني يبقى ملك في الآخرة قال يا ربي رضيت أنا دان أرضه وابقى في منتال حبور والسرور فيقول الله عز وجل لهذا العبد لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله حتى يعد الخامسة يعد الخامسة فيقول الرجل قد رضيت يا رب فيقول الله عز وجل ولك عشرة أمثاله انظروا إلى هذا الفضل العظيم ولك عشرة أمثاله ثم يقول موسى عليه السلام يا رب وما أعلاها دي أدنى منزلة أدنى منزلة وما أعلاها قال هذا الذي أردته الله عز وجل إنما أراد لعباده أن يكونوا في أعلى منزلة ثم يصف الله تبارك وتعالى هذه المنزلة فيقول أولئك الذين أردت هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل فأنزلهم في هذه المنزلة وأراد لهم تلك المنزلة قال وغرست كرامتهم بيدي الله عز وجل غرس كرامة أصحاب المنزلة العالية بيده سبحانه وتعالى شيء عظيم جدا جدا لا يمكن تصوره وغرست كرامتهم بيدي وختمت عليها وختمت عليها فلا يمكن له الله تعالى هو الذي خلقها وخلقها بيده سبحانه وتعالى وختم عليها فلا يمكن أن تمس من هنا أو هناك قال فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر منزلة عظيمة لا يمكن وصفها لابد ان ترى رأي العين حتى يصفها الانسان ولكن بغير رؤية لا يمكن لان القلب لا يتصورها ولا العين تراها ولم يخطر على على بل إنسان مطلقا ما هذه المنزلة اذا كان اقل اهل الجنة منزلة من له عشرة أمثال ملك ملك من ملوك الدنيا فما بالك بأعلى الناس منزلها وجاء في حديث الآخر من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن آخر الناس دخولا الجنة آخر واحد يدخل للجنة مين هو؟ رجل كان قد دخل النار هو من المسلمين الموحدين ولكنه ارتكب من الفواهش والجرائم ما يستوجب دخول الجنة النار فدخل فتطهر فكان آخر من دخل الجنة وآخر من خرج من النار كذلك فألقي في نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة فنبت فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم صورت له شجرة فنظر إليها وقال يا ربي قربني إلى تلك الشجرة قال الله عز وجل عسى إن قربتك إليها طلبت مني شيئا آخر قال لا وعزتك وجلالك لا أطلب منك شيئا أخر قربني بس للشجرة دي حاجة جميلة جدا حاجة عظيمة فأدناه الله عز وجل من الشجرة فشم رائحة الجنة فقال يا رب ما منامت على عبادك قربني من باب الجنة لأشم رائحتها فقال الله عز وجل ما أغدرك يا ابن آدم ألم تعدني إن أعطيتك كذا ألا تطلب مني شيئا آخر فأدناه الله عز وجل من باب الجنة فشم من رائحتها ورأى من خيراتها قال يا رب لا أكون أشقى الخلق أدخلني الجنة أي حاجة أدخل للجنة فقال الله تعالى ما أغدرك يا ابن آدم ألم أأخذ عليك العهد والميثاق؟ ألا تطلب شيئا آخر قال يا ربي لا أكون أشقى الخلق فادخله الله عز وجل الجنة ثم قال الله تعالى له تمنى أو نصيبك بقى الذي تتمنى فيقول هذا العبد يا ربي اتمنى كذا واتمنى كذا اعظم امان الانسان ايه اخوانا اعظم امان الانسان ايه ما يمكن ان ينتفع به ما يمكن ان ينتفع به سيارة زوجة ولا حتى اربع زوجات وشوية فلوس يسلك امره بهم وأعد حلوة وأكل حلوة في أكثر من كده الإنسان ممكن يتمنى أكثر من ذلك وماذا يصنع لو كان يملك أكثر من ذلك سيتركه ويحاسب عليه ولكن في الجنة ليس هناك حساب وهذا فارق عظيم بين الجنة والدنيا فقال الله تعالى لو تمنى فتمنى العبد كيت وكيت وكيت وكيت فيذكره الله عز وجل فيقول تمنى كذا يعني اطلب مني انت عايز كذا وكذا وكذا وكذا يعني ربنا بيذكره كمان فوق ما يتمنى ان يتمنى شيئا لم يكن على باله فهذا الكريم سبحانه وتعالى فاذا تمنى العبد ما تمناه وما اذكره به الله قال الله عز وجل لكذلك لكذلك فيقول العبد يا ربي أتسخر بي وأنت رب العالمين أنا معقول أخذ كل الحاجات دي إزاي ده الناس دخلوا الجنة وأخذوا أخذاتهم معقول الكلام ده يبقى لا لا قال ولك مثل الدنيا ومثلها الدنيا مش مصر ولا السعودية ولا ليبيا لك الدنيا الدنيا ومثلها ومثلها ومثلها حتى عد عشرة أمسيات الدنيا أتاه بي وإن رب العالمين حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وبدت نواجزه ظهرت أنيابه وأسنانه عليه السلام مما تبسم من تحفة الله عز وجل لأدنى أهل الجنة منزلة وآخر واحد يدخل الجنة له عشرة أمثال الدنيا عشرة أمثال الدنيا الدنيا كلها شيء يا أخواني لا يتصور لما ده, لما ده أقل واحد في ده الفير اللي في الجنة ده اللي ماخدش حادي اما اقل واحد فما بالكم باعظم واحد وحظه ونصيبه في الجنة اذا الامر يحتاج الى عمل ويحتاج ويحتاج الى بذل وعطاء يا اخواني الامر كما قال عليه السلام عمر امتي ما بين الستين الى السبعين لا يزيد أو لا يجاوز ذلك إلا قليل الإنسان ما يجي دور على عمره يلاقيه خلينا نقول ستين سنة عشر منهم قبل كده غير مكلف ويمكن العشر الأخرانيين غير مكلف من الأمراض وذهاب العقل وإلى آخره يبقى لي أربعين في النص أنا كمان هنام تلت ستين دول يعني عشرين سنة إذن لا يبقى لي بعد ذلك إلا عشرين سنة عمري كله اللي هو محل التكليف عشرين سنة كثير على الله عز وجل أن يبذل الإنسان فيهم الغالي والنفيس المهج يبذل القلب والبدن والجوارح طاعة لله عز وجل في عشرين سنة ويدخل جنة عرضها سموات الأرض حياة أبدية صرمدية ينعم فيها ولا يبأس يحيا فيها ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه يعيش في نعيم وسعادة لا يمكن يتصورها ولا يمكن تخطر على قلبه فحينئذ ينبغي على الإنسان أن يدرك هذا النعيم المقيم الذي ينتظره في الآخرة فيعمل له في الدنيا فيعمل له في الدنيا أما درجات الجنة تكلمنا عن منازل الجنة نما الدرجات الدرجات دي شيء عظيم جدا وشيء يحتاج إلى مزيد بسط ولذلك نتناوله بإذن الله تعالى في الدرس القادم لأنه لا وقت لنا إذا بدأنا فيه أن يكون لنا فسحة من الوقت فيفضل أن نرجئه إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا